طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد نعم يلا بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيده للاستاذ الدكتور خالد المشيق حفظه الله قال المؤلف حفظه الله الجماعه والامامه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 اشدوا على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا يرجون فضلا من الله ورضوانه وكذلك قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم وقال الله تبارك وتعالى نعم محمد رسول الله والذين معه شدوا على الكفار حماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيما في وجوههم من اثر يبتغون فضلا من ربهم رضوانه سيما في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجين كزر الشط او الشطأه فآزره فاستغفر فاستوى على سوقه وكذلك قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم وقول الله تبارك في ختامه أولئك هم الصادقون وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل من يحبون من هاجر إليهم وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقهم بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقول الله تبارك وتعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصب المهم أن النصوص كثير جدا في ثناء الله تبارك وتعالى وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال هم أفضل هذه الأمة هذا بالإجماع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 ومعرفة فضلهن ومحبة ائمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان ومجانبة اهل البدع والأهواء نعم من الدين محبة آل الرسول صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وذكركم الله أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت ملف علي مولاه وغير ذلك من النصوص فمحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه ومن تذكيره بأهل بيته عندما قال إني تاركم فيكم ثقلين أحد كتاب الله فذكر كتاب الله وأمر به والتمسك به ثم قالوا آل بيتي ذكركم الله أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم وأهل بيته هم قرابته صلى الله عليه وسلم وأزواجه قرابته وأزواجه هؤلاء هم أهل بيته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 الذي بقي من ذريه هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم اربعه اولاد فقط هم الذين بقيت لهم ذريه اربعه اولاد من هاشم هم الذين بقيت لهم ذريه طبعا هاشم عنده ولدان اسد وعبد المطلب اللي هو شيبه الحمد واسد انقطع ذريته ولم تبقى ذريه الا من عبد المطلب الذي هو شيبه الحمد وبقيت من ذريته اربعه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 وهم ابو طالب والحارث وابو لهب و... والعباس هؤلاء هم الذين بقيت لهم ذريه هؤلاء الاربعه الى اليوم ذريه العباس موجوده ذريه الحارث موجوده ذريه ابي طالب موجوده ذريه ابي لهب موجوده فكل من ثبت نسبه الى ابي طالب او من ثبت نسبه الى العباس أو ثبت نسبه إلى الحارث أو ثبت نسبه إلى أبي لهب هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من القرابة وآل بيته الآخرون هم اللات هن أزواجه اللاتي نزل فيهن قول الله تبارك وتعالى واذكرنا ما يتلف في قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقمنا الصلاة وقرنا في بيوت كنا ولا تبرنا تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله بإذب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا فهذه النساء وتزوج النبي إحدى عشرة امرأة صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع منهن وهن خديجة وعائشة وسوده وزينب وزينب زينب بنت جحش وزينب بنت وزيمة وميمونة وجويرية وأم حبيبة وأم سلمة وصفية وحفصة هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين نعم قال ومحبة أئمة السلف اللي هم سواء كانوا من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين هؤلاء هم أئمة السلف علماء السنة والتابعين لهم بإحسان قول الله تبارك الله السابقون السابقون من مهاجر الأنصى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قالوا مجانبة أهل البدع ولا هو لقد مر بنا نعم عشر الجهاد في سبيل الله ذو سنام الإسلام وهو ماض إلى قيام الساعة نعم الجهاد ماض لا انقطع الجهاد إلى قيام الساعة لكن متى متهيئة أسبابه والجهاد كما هو الأصل عند أهل العلم أنه وسيلة وليس غاية في حد ذاته، وإنه وسيلة تحقيق الغاية وهي عبادة الله بالارض سبحانه وتعالى. نعم. الخامس عشر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعه من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة والمصلحة معتبره في ذلك. نعم، الأمر بنوح النهي المنكر.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 على ذلك قوله من لقي النبي يخرج من لم يلقه وان كان عاش في زمانه وإن كان مؤمن كأويس القرني مثلا كأبي مسلم الخولاني هؤلاء لقوا آمنوا بالنبي لكن ما, ما تشرفوا برؤيته صلى الله عليه وسلم فلا لا يقال عنهم صحابه يقال عنهم خضرمون ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في حياته لكن لم يتشرفوا بلقائه فلا لا يقال لهم صحابه لقي النبي مؤمنا به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 والذين معه أشدوا على الكفار وحماء بينهم تواهم كعان سجدي يبتغون فضل من الله ووضوانه سيمهم في وجوههم من أثو السجود ذلك مثلهم في التواح ومثلهم في الانجيل كزوج أخ جشقه فآزوه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزواع ليغذ بهم الكفاع الله الذين آمنوا الصالحات منهم <تصفيق> المهاجعون أفضل من الأنصار. أولاً المهاجعون أفضل من الأنصار. ثانيا من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل من بعد أفضل من بعد الذين قاتلوا وأنفقوا. ثالثاً أهل بدو أفضل من غيرهم. وابعاً أهل بيعة وضوان أفضل من غيرهم. إحداه من أنفق؟ ثانية؟ من أنفق من قبل الحديبية وقاتل أفضل من شيل <تصفيق> بعد؟ شو الكلمة بعد؟ من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل من الذين قاتلوا وأنفقوا من بعد أفضل من الذين قاتلوا من بعد ثالثا أهل بدر أفضل من غيرهم رابعا أهل بيعة وابوان أفضل من غيرهم ويتفاضلون تفاضلا خاصا فأفضل الصحابة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 عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص و بن عبيد الله و زوجه و عبد الرحمن ذكرهم هنا لان بيعه الرضوان بعد الفتح يعني بعد الحديبيه بعد الصلح الحديبي صلح حديبيه صلح حديبيه السنه السادسه بيعه الرضوان السنه السابعه لما بايع النبي صلى الله عليه و سلم عفوا بيعه الرضوان هي في الفتح نفسه في, في صلح حديبيه بيعه الرضوان لما ارسل النبي صلى الله عليه و عثمان بن عفان ليفاوض قريشا فأمسكوه ومنعوه من الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع أصحابه بيعه الرضوان وهي في الفتح في خيبر في الحديبية فلا أدري كيف فرق المؤلف بين من أنفق أنا يريده من أنفق من قبل صلح الحديبية وليس في الحديبيه الحديبية لعموم الآية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكله وعد الله الحسنى هذا نص الايه أن الذين اسلموا قبل الفتح أفضل من الذين اسلموا بعد الفتح نعم ويتفاضلون تفاضلا خاصا يتفاضلون تفاضلا خاصا فافضل الصحابه الخلفاء الراشدون ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ثم بقيه المبشرين بالجنه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجواح وسعيد بن زيد وضي الله عنهم أجمعين. وهذا يقالهم العشر المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد. حديث سعيد بن زيد عند أبي داود وغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلح في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وطلحة وسعد في, في الجنة.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 قال الله تعالى ألا إن اولياء الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ومراتبهم في الولايه بحسب مواتبهم في, في الولايه في, الولاية في, الولاية في, الولاية في الولاية أحسن الله في الولاية بحسب في الايمان والتقوى لا بالنسب ولا بالمال قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم اولياء الله يجمع علينا محبتهم وكل مؤمن هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى الله ولي الذين امنوا سبحانه وتعالى لان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن يتقي فهو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى وعرف الله الولي قال الذين آمنوا وكانوا يتقون وعرفه الحافظ الحجر رحمه الله تعالى قال الولي هو بالله الولي هو العالم بالله المقيم على طاعتي المخلص له إذن هذا هو الولي العالم بالله المقيم على طاعتي المخلص له هذا هو ولي الله جل وعلا نعم وياكم منهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجويه الله تعالى على يد ولي من أوليائه كرامة له وتصديقا للنبي الذي تبعه نعم الكرامة أمر خارق للعادة قال كرامه ومعجزة واستدراج المعجزات للانبياء والكرامات للاولياء والاستدراج للفساق والفجار والكفار وكلها خرق للعاده كلها خرق للعاده اما الانبياء فصورها كثيره جدا انشقاق البحر لموسى أساس انقلاب العصا الى حيه احياء الموتى لعيسى القران لمحمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك كثير من معجزات الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أما الأولياء فالكرامات ايضا كثيرة كما ذكر الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قصة أهل الكهف قصة الثلاث الذين دخلوا غار قصة الجريج العابد كثيرة جدا قصص ذكرت في القرآن أو في السنة تدل على إكرام الله تبارك وتعالى اوليائه بخرق العادة لهم وأما الاستدراج فهذا لكل الكفار والفساق والفجار كما قال الله تبارك وتعالى لهم إنك كيدي متين إن الله لا يملي يقول لنا إن الله لا يملي للكافر أو للظالم حتى إذا خذوا لم يفلته كما ذكر النبي صلى الله إن عليه وسلم أنه يقع للحج الدجال عندما يخرج يامر السماء أن تمطر يامر أمر أن تخرج كنوزها هذه كل يقتل رجل ثم يحييه هذه كلها خوارق للعادات ولكن يسمى استدراجا يقال لها استدراج وإذاك يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل يطير في الهواء